يا ليلنا يا ليلنا ليلنا ليلنا ايه هو هي انا يا ليل مين هي هو يا ليل يا لطيف الروح جاري الاتصال وانت لا ذا الحين ما جرتي ليه تمدى طعمل وصال لاجل مدري عن كل جابتني يا معل الحب يا عين الجمال عن من الذات حي اغليتني يوم تصيني بوصلك والدلال من عذاب الشوق ما وصيتني من عذاب الشوق ما وصيتني يا لطيفه غير يا بك حرزك على السحر الحلال لا تحاتي بعد معاملني عندات الحس ربه الجمال ميزك حبي ولا حنتني من اللي بلاجر دردك والظلال ليتك منلقار ولا ليتري سبحت الحال الليل حول حالك سنه تجراح لك سنة يا الاتصال الحين الحين ادري من نسي مع दवाई इलेक्शन अज नसल ख़याल में मोरवा ما ما ما تقوى وكان ما لو يعني يعني من الاصل ما حبيتني يعني من حبيتني कान ما حبيتني يا याने नारास महावेदन याने وانت महाबतने جاري الاتصال وانت لا ذا الحين ما جرتي ليه ما دوقتني طعم الوصال لاجل ما ادري عينك لا جفيتني يا معل الحواض يا عين الجمال عن من ذاتي انا اغنيتني يوم توصيني بوصلك والدلال من عذاب الشوق الشوق يا كان الاتصال وانت لا لا في غيابك حرزك السحر الحلال इमराब शर्स हाजी ربات जमाल में سنة لك سنا تجرح وداوتني لك سنا تجرح وداوتني يا طيظ الله ثاني الاتصال وانت لا لا الحين ما جريتني وانت لا لا الحين ما جريتني ادري فاللوعاز من ناس الخيال ما لو دعاك الشوق ما خليتني الوصل عقبال فرق اكمل مذال كان ما تقوى فرق يجيتني وكان ما بدرتني لو باتصال يعني من الاصل ما حبيتني يعني من الاصل ما حبيتني يا بطي فرق كاني الابتصال